هذا السائل يقول يوجد لدي في السيارة جلد جلدة ذئب للزينه هل هذا جائز؟ هذا داخل في الحديث الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الميتة حرم الميتة والذئب اجتمع فيه أنه ميتة وأنه حرام في الأصل. فلا يحل الانتفاع به ولا بجلده ولو ولو دبغ نعم هذا يقول احسن الله إليكم ما حكم بعض بعض العوام ايضا لهم في هذا اعتقادات باطلة ويعتقدون ان شيئا من الذئب او من جلده يحمي من الجان ومن الشيطان فهذا كله من العقائد الباطلة المنافية ل تحقيق التوحيد والإخلاص لله جل وعلا. أحسن الله إليكم هذا يقول ما حكم النكت المكذوبة التي لم تحدث والمراد بها إباحة الناس. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل الله ويل الله ويل الله الذي يكذب ليضحك الناس. أحسن الله إليكم هل يجوز قول القائل توكلت على الله ثم عليك لا يجوز لأن التوكل عبادة لا تكون. إلا لله جل وعلا قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فالتوكل عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله فلا يتوكل المسلم إلا على الله ولهذا لا يجوز أن يقال توكلت على الله ثم على فلان نعم. حسن الله إليكم هذا يقول هل يكون التوكل اولا أم بدل السبب؟ التوكل عمل القلب وهو يكون في في قلب الإنسان ثابتا قائما في أعماله كلها وفيما يتوجه إليه فيتوكل على الله جل وعلا ثم يبذل السبب يتوكل على الله فيما هو قادم عليه أو مستقبل له من أعمال ويبذل الأسباب وهو معتمد على الله جل وعلا ولا يجعل التوكل كما يفهم من هذا السؤال مرحلة نهائية يأتي بها فيما بعد وإنما التوكل كما قال أهل العلم يصاحب المسلم في كل أحواله يصاحبه ويلازمه في كل أحواله دينية ودنيوية الدينية من صلاة وصيام وحج وبر وغير ذلك والدنيوية مصالحه وطلبه للرزق والمعاش كل ذلك ينبغي أن يستصحب فيه المسلم التوكل والتوكل عمل القلب وهو اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى ثقة به والتجاء إليه نعم هذا سال يقول أنه يصلي خلف إمام شافعي ويقلت هذا الإمام في كل صلاة للفجر فهل يجوز له متابعة من صلى الله عليه وسلم